وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوض فارجع البصر هل ترى من فطور ارجِيُّ النَّبْصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ النَّبْصَرُ خَاسِئًا يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ النَّبْصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ بِمَصَابِيحَ والشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير ون الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبأس المصير إذا ألكوا فيها سمعوا لها شهق تميز من الغيز كلما أنكي كلما فيها فوج سألهم, سألهم خزنتها ألم يأتكم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 إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا كَوْلَكُمْ أَوِ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاكِ السُّدُونَ خلق وهو اللتيف هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا وكلوا من رزقه وإليه منشو أأمنتم من في السماء أي يَطْمَعُ بِكُمْ مِنَ الأَرْضِ أَن يَخْتَفِ بِكُمُ الأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمورْ أَمْ أَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نذير لقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسك جند لكم هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون جبن على وجهه أهدأ أهدأ أمي يمشي سوياً. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ كُنْ هُوَ الَّذِي دَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ, سيئت وجوه الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِتَدَّعُونَ كُنْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ اللَّهُ وَمَنْ يا ارحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب العليم قل هو الرحمن آمن إن أصبع ماءكم ظورا فمن يأتيكم بماء ماء